يهودية تحذر المسلمين هي يهودية من بني النضير أسلم ابن أخيها فسكن المدينة ولما وصلها نبأ خيانة قومها خشيت عليه شريعة اليهود والنصارى التي لا تفرق في الحرب بين الرضيع والعجوز والمسلح والمسالم فكتابهم المقدس يقول لهم في الحروب اضربوا لا تشفق أعينكم ولا تعفو اقتلوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء املأوا الدور قتلا نادت شابا تثق فيه وطلبت منه الانطلاق لابن أخيها عله ينجو لكن ابن أخيها تذوق حب الله ورسوله فرآه أعظم من النفس والوالد والولد فز وركب يسابق الريح ليحذر أحب الناس إليه ولما وصل إلى مكان الحوار زاد في سرعته وهو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم يقترب من حافة الموت والغدر تمكن من اعتراض طريقه فأخبره بالخيانة أنصت صلى الله عليه وسلم ومباشرة عاد إلى المدينة فأدرك الحاخامات أنهم كشفوا فانسلوا إلى حصنهم كالحيات ثم أوصدوا بواباته وتترسوا بجدرانه وصعدوا يرقبون من الشرفات فإذا الساحة قد خلت أمست للريح والخوف والمجهول وأمس اليهود على شرفات القلق حتى غابت الشمس تسحب خلفها طعم الأمن وأقبل الليل كوحش مخيف لم تعد السماء جميلة في تلك الليلة ولا شاعرية وكأن النجوم عيون تحدق بيهود أوقد المشاعل لليل طويل لا مكان فيه للنوم ثم أشرقت الشمس لا تبشر بخير فالساحة خارج الحصن صامتة مخيفة وفجأة دبت فيها حياة كالموت هبط الفرسان شيئا فشيئا أقبل جيش الإسلام يزعزع معنويات الخونة وتنتفض له ركبهم توقف القائد صلى الله عليه وسلم وجيشه أمام الحصن فتأمله المؤمنون فرأوا صعوبة اقتحامه وظن اليهود أنه سيحميهم ريث ما يأتي مدد شركاء الغدر قريضة مر الوقت ولم يأتي مدد فصاحوا يطلبون التفاوض فعرض النبي صلى الله عليه وسلم أمرا غاية في العدل والتسامح فقال إنكم لا تؤمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، قاله رغم أنهم قد سبق أو وقعوا على وثيقة فغدروا، منحهم فرصة أخرى، لكنهم رفضوا واثقين بحصنهم، وهم سفاحون عندما يثقون بقوتهم بدأوا يطلقون السهام والمسلمون يردون استمروا طوال النهار حتى أقبل المساء وهدأ كل شيء وخيم ليل أطول ولما أشرقت الشمس تنفس يهود، فقد حدث شيء غريب، القائد صلى الله عليه وسلم يأمر بمغادرة المكان فجأة